أو على غير المزيد عناية لأجل أن يبدأ الدرس، ولكن فيهما من نقاش جيد ورائع، وخلاف وفيهما من خلاف وفق الأصول والضوابط الشرعية للخلاف، فعجبني ما فيهما. من استشكال حول مسألة المسح بالعلى على الجبيرة فذكر أشياء أو أشياء طيبة في مسألة مشروعية المسح، ونأعده بقراءة هاتين الورقتين والجواب عما فيهما وقد وجدت خير، ولكن أسلك صدر ما فيهما من حسن. النقاش والنظر خاصة وما فاته فيهما شيء من الأدب. فمثلا يقول إن الطهارة عبادة صورية واضح. فعليه أو إن المسح عبادة صورية وعليه فما يمنع المسح على الجبيرة. فمسحها اولى من عدم مسحها فاصوي عبادة سورية ما فيها شيء يعني من التكلف وأن سقوط الغسل ينزل بالحكم إلى رتبه ماذا إلى مشروعية المسح وهذا كلام جيد ويقول أيضا حديث عقبه بن عامر الذي ظل يمسح ليس شهرا انما ظل يمسح اسبوعا من الجمعة إلى الجمعة، فصوّر. فيقول: فأشبه الجرموق الذي مسح عليه عقبى هنا أشبه ماذا؟ الجبير صحيح؟ من عدم صعوبة نزعه أو من صعوبة نزعه وأنه بقي في قدميه أسبوع، وهذا كلام رائع. وكان مما قال ايضا قال لو أن البخاري رحمه الله موجود بيننا الآن وفي كفه جبيرا لا قدر الله قال وانحنيت لأقبل يده كما أمرتنا وفاء له فيصدق علي اني قبلت يده وهذا كلام جيد هذا كلام جيد ونظر صحيح خاصه وأنه قد قدمه في وعاء أدب لما ذكر البخاري مثلا وما يجب من تقديل يدي، كما في الكلام شيء من الاستعطاف يستعطفني على المسح على الجبيرة بما أمرت به الناس يوم الجمعة الماضية من حق وجب للإمام البخاري أن يقبلوا ماذا بين عينيه بل أن يقبلوا يديه وفاءا وردا لجميل هذا الرجل الرحيم الله تعالى على الأم فالكلام جيد فأعدك أن نراجعه وأنظر فيه وأن أجيب على ما جاء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى وأما التعليق فأقول إن بمثل هذا وتأكد لي أن على الطريق وتأكد لي أن على السبيل من جهة أنك لست مقلدا فأنت لم تلزم قولي بعدم المسح على الجبيرة وتؤمن به إيمان الجزء لا إنما لا تقلد وتخالف بالدليل وهذا شيء طيب بل هذا أول الأمر فمجلسنا ليس مجلس ماذا تقليد وإنما هو مجلس دليل ثانيا اما على الطريق من أن الخلاف الذي جاء في هذه الورقة إنما كان خلافا وفق الأصول والضوابط الشرعية للخلاف من مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل خاصه الحوار في هذه الاوراق حوار راقي جدا ورائع أن على السبيل لان ما في هذين من هاتين الورقتين من الادب من الادب هو ارجى عندي من ان يكون فيهما كثير علم وقليل ادب وحبذ لو ان العلم والأدب سارا ايه صار معا لا يتخلف العلم عن الأدب ولا يتخلف الأدب عن العلم والجواب يأتي وافيا في الغد ولكن هذه مبشرات ثلاث من هاتين الورقتين أنه لا تقليد وأنه الدليل هو الفصل بيننا والحكم وثالثا أن الأدب هو وعاء ماذا وعاء العلم فأبشر أيها الكاتب المستدرك بل يبشر بل يستبشر الجميع في المجلس فمن هو فمن هو صاحبه أنت صاحبتين ورقتين أحسنت أحسنت مرتين خاصة وأنك حديث عهد بمجالسنا فهذا شيء يصر أما الأمر الثاني فإن سنتنا قد تخلفت عن الدرس اسبوعا كاملا وهي سنة السؤال، فما بالها لا تعود هذا اليوم، والنجعل السؤال اليوم سؤالا للنساء، فأقول ذكرنا بالأمس عشرة وجوه، صحيح، وأدلة من أن المنية طاهر وليس نجف، فتاتيني ورقه من عند النساء. بخمسة أجوبة فقط على هذه المسألة ومن تزيد على الخمسة فحسن وسوف تكون الزيادة هي ماذا مناط التفضيل يعني التفضيل ما بين الإجابات يكون بالزيادة على خمسة ماذا أجوبة الله يستعاني فننتظر الجواب من عند النساء بإذن الله تعالى ولنبدأ درسنا المبارك معنا اليوم اربع حصص كما هو المعتاد وهي حصص مهمة جدا اولها حصة في شرط القريشيه هل القريشيه شرط في الإمام والخليفة وهذه مسألة خلاف وإن كان الخلاف فيها أقول قد اشتد وعظم في العصور المتأخرة ما لم يكن الخلاف قويا في القرون الأولى وأما المسألة الثانية فمعنى بحث رائع رائق في حديث علي رضي الله عنه وهذا البحث نتمه أو نبدأه ببحث يسير في ترجمة علي ننهي به الترجمة ثم ننتقل إلى روايات الحديث وفي الجمع بين روايات هذا الحديث والتأليف بينها من الفقه ما هو مهم لطالب العلم فاصة هذا الحديث له روايات كثيره جدا وسوف يكون هناك جمع حسن بينها وننتقل بعد ذلك إلى مبحث فقهي في مسائل هذا الحديث ثم حصه ثالثه مع الشيخ الالباني الجانب الاخر وطالما نتكلم عن الجانب العلمي فان اليوم نتكلم عن الجانب الشخصي والسلوكي فنتكلم عن الشيخ الالباني الجانب الاخر وقد عرفتموه عالما فاليوم نتعرف على الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انسانا نتعرف على الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انسانا خلقا وعشرة ولأن الأمر ليس كما يتبادر إلى ذهن الجميع أن الألباني رجل شديد لا يؤلف ألف جامد صلب قوي علماؤنا ليس كذلك لا بل وأنا أشهد أن علماءنا هم من طيب المعشر بحيث أنك لا تمل أبدا مجالسهم لما تتضمن هذه المجالس من العلم ومن الخلق ومن الأدب ومن المزاح ومن المزاح أيضا ولعل هذه هي مسألة اليوم المزاح في حياة الشيخ الباني، ونتوقف مع وقفات فقهية مع المزاح لأن اليوم المزاح قد غلب حتى على المجالس العلمية فحول المجالس الدعوة ومجالس العلم إلى إلى الأسف الشديد مجالس تهريب ومزاح فذهب بهاؤها وانعدم نفعها حتى صار الناس يتقصدون الشيخ ماذا؟ الضاحك صاحب ماذا؟ الظل الخفيف الذي يضحك الناس وللأسف هذا وجدته في الخطاب الدعو لكسرين من الدعاء ولطالما نصحت نفرا منهم في هذا لما يذهب بضهاء المجالس ويذهب بنفعها ولعل يضرب مثالا بالشيخ كشف رحمه الله تعالى فلا يعلم له نظير في هذا الباب باب المزاح ولكن اين ذهب علم الناس اليوم ما يحفظون له كلمة علم ولا يحفظون له عباره ثقه انما غايت ما يحفظون له شفت شفت قال على فلان كذا بل حتى لما تاتي سيرته على الالسنه لا تاتي سيرته الا في في هذا الباب ما باب, باب المسح وصلى الله ان يعفو عنه وان يهدي المسلمين والحصه الاخيره اليوم مع فعلبة ابن حافظ ولماذا فعلبه لأن هذه الشخصيه متهما حتى أطبق الناس على تهمتها وقصة حمامة المسجد هذه قصة مشهورة ويحة سعلبة يرويها الخطباء من فوق المنابر لا يملون لها رواية لا يملون روايتها ويضربون بها مثلا مرا على ماذا؟ على أن الإنسان قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وكذا فإن يوم نتناول هذه القصة بالنقد وبيان عوارها وضعفها ودفاعية مهمة جدا عن هذا الصحابي الجليل الذي ما ينبغي أن يسكر إلا بخير خاصه أنه بدري فكيف إذا علمت أنه مات في أحد اصلا يعني شهادة وبدر شهادة وبدر وقد احسن من فرق بين سعلبة ابن حاطب وسعلبة ابن أبي حاطب، فابن أبي حاطب هذا هو صاحب القصة لو صح، وليس أصلاً صحابياً وإنما هو منافق، لا يعلم له شهود لأي مشهد من المشاهد كبدر أو وحد أو غيره. وهذه الحصة الرابعة، إذن فوراءنا اليوم. شغل كثير صحيح وأرى النوم في عيون نفر منكم فماذا أفعل الآن لا أعلم يقظه لطالب العلم من النوم خيرا من ماذا من العلم والسؤال والاختبار فيه فاستعد وقد انبائن في الأمس يعني أنشأنا سنة طيبة وهذه السنة تقدم بها فيصل بالأمس فمن يكون فيصل اليوم فاصة وفيصل اليوم غائب لعزره الذي أعلم فإن شاء الله تعالى فاستعدوا لتقوم مقام فيصل ما قام به فيصل الامس خير قيامه ونحن اليوم مع مسألة ماذا القرشية الشرط السادس من شروط الخلافة، الشرط السادس من شروط الخلاف، وهو شرط القرشية، يعني أن يكون الخليفة قرشياً من ولد كنانة اتفاقاً، من ولد كنانة اتفاقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله تعالى اصطفى كنانا من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم يبقى اذا القريشي كناني وهناك خلاف في وإن اتفقوا بعده على ان القرشي يكون من ولد النضر بن كنان من ولد النضر بن كنان واختلفوا في ولد فهر بن مالك والنضر بن مالك وأما الأدلة على اشتراط القرشيه فحديث عبد الله بن عمارة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ما بقي منهم اثنان وفي الحديث اشار الى ان الزمان لا يخلو من قرشي صالح للاماره حتى ولو لم يبقى على الارض الا من الا اثنان يكون احدهما ماذا قرشي وفي قوله لا يزال إخبار وفي قوله لا يزال إخبار والإخبار قد يأتي بمعنى الامر أو إفادة للامر هذه فائدة لغوية عزيزة وهي فائدة أصولية فإن اشكل عليك فإن أشكل عليك بأن هذا من الإخبار تقول والإخبار يأتي بمعنى ماذا الأمر كمثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن هذا إخبار ولا أمر هذا إخبار بأن يرضعن ولكن الإخبار هنا ماذا ها؟ للأمر وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثتيه قلوا هذا أيضا إخبار ولكن الإخبار هنا لماذا؟ إفادة الأمر وكذا قول يوسف تزرعون سبع سنين دائما يوسف هنا يخبرهم يامرهم يأمرهم بقرينة تمام الآية فما حصدتم فذروه في سنبلي إذا فإن أشكل عليك بأن هذا من الإخبار أجبته بأن الإخبار قد يأتي لإفادة ماذا؟ ها؟ لإفادة الأمر ثالثا قلت وهذا إخبار قدري للتأكيد على أمر شرعي ويجوز الإخبار بالقدر عن الأمر الشرعي لأن الأمر الشرعي والقدري ماذا يلتقيان؟ صليت أنت العصر هذا من قدري ولا شرعي؟ ها قدر ولا شرعي؟ ها هو يجيب يا رجل ها لماذا تتحرج؟ أعطي وجهك أعطي وجهك لماذا تتحرج؟ اسمه عمر طيب هذا اسم عمر يحمل الشدة والجرأة والقوة <تصفيق> ماذا يا عمر شرعي ولا قدري وقدري أيضا هل أنت تصلي الا بأمر الله هل أنت تصلي الا بقدر الله صحيح ولا لا نعم نحن كنا نصلي لأمر الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن هذا لا يقع إلا بماذا بقدر الله أيضا فالأمر الشرعي والقدر يلتقيان الأمر الشرعي والقدر يلتقيان كما لو أشرت أين الله في السماء هذه الإشارة قدرية ولا شرعية شرعية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل المرأة أين الله فأشارت وهي قدرية لأن المرأة منا لا يرفع يده ولا يخفض يده إلا بماذا إلا بقدر الله فهذا هو الدليل الأول قلت الدليل الثاني وهو حديث معاوية رضي الله عنه قال بلغني أن رجالا منكم بلغني أن رجالا منكم يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم وأولئك جهالكم فإياكم والأمان فإياكم والأمان التي تضل أو تضل أهلها الأمان تضل إيه كما قال اليهود والنصارى لم يدخل الجنة إلا من كان هودا هذه أماني هذه الأماني أضلت من؟ أضلت اليهود والنصارى لأن بسببها اليوم طلا الجنه في جيبك ها؟ لا تكون الخمر حرام ولا يكون التبرج حرام ولا يكون الزنا حرام ولا يكون ولا يكون خلاص نحن أبناء الله وإه و ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو فالاماني تضل من اهلها تضل اهلها ولذا قال الحسن البصري ان قوما الهتهم اماني المغفره فخرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم ولا حسنه لهم فنعوذ بالله من هذه الاماني الكاذبه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد لا يعاديهم احد الا كب الله في النار على وجهه، الا كب الله في النار على وجهه ما اقام الدين ما اقام الدين الحديث وفي اكثر من وجه الاولى ما فيه من اصطفاء قريش دون غيرهم من الناس ولا يكون هذا الاصطفاء الا ان جعل الله فيهم من ماذا من خصال الاماره والقياده ثانيا توعد الله تعالى من خالفهم توعد الله تعالى من خالفهم وعاداهم لأجله توعد الله من خالفهم وعاداهم لأجله بماذا؟ بالنار وهذا في التأكيد على وجوب كون الإمام قرشياً وثالثا قوله ما اقاموا الدين فبين وجه اصطفاء قريش ووجه اختصاص قريش بما اقاموا بما اقاموا الدين الدليل الثالث حديث عمر الشهير في بيعة السقيفة ان قال ابو بكر بعد ان اثنى على الانصار ثناء حسنا فقال ولقد علمت يا سعد سعد ابن عباده ولقد علمت يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد قال وانت قاعد قريش اولات هذا الامر قريش اولات هذا الامر والناس تبع تابع لبرهم وفاجرهم ولن يعرف هذا الأمر ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فقال سعد صدقت فقال سعد صدقت من الوزراء منا الوزراء ومنكم الأمراء الدليل ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد أولاة هذا الأمر من قريش برهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش الحديث قلت وفيه دلالة من وجوه أما الأولى النص على ذلك قريش ولات هذا الأمر بل دل الحديث على الحصر من تقديمه قريش ذكرا اذ قال قريش أولاة هذا الأمر وثانيا أن هذا الأمر فيهم يعني في برهم وفاجرهم وثالثا السلام ورحمه الله اقامه ابي بكر الحج على سعد وتسليم سعد بقوله منا الوزراء ومنكم الامراء الدليل الرابع حديث جابر بن سمره حديث جابر بن سمره عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الاسلام عزيزا لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه الى اثني عشر خليفه كلهم من قريش كلهم من قرش الحديث قلت وفيه دلالة ظاهرة على وجوب كون الإمام قرشيا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الإسلام عزيزا فجعل امارتهم فجعل امارتهم مناط لعزه الاسلام ولقيام الدين الدليل الخامس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم ولهم مثله ولهم مثله ما فعلوا ثلاثا إذا استرحموا فرحموا إذا استرحموا فرحموا وحكموا فعدلوا وعاهدوا فوفوا فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلت الحديث، وفي دلاله ظاهرة. من قوله الائمه من قريش يعني على وجه الحصر ثم اردف بعد ذلك بقوله ولي عليكم حق عظيم ولهم مثله فجعل من حق قريش على عموم المسلمين ما يكون من امارتهم وولايتهم وثالثا ما توعدهم به ما توعدهم به حال عدم قيامهم بالامر الدليل السادس ما اخرج احمد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش يا معشر قريش انكم ولاه هذا الامر ما لم تعصوا الله ما لم تعصوا الله وهذا صريح وهذا صريح في شرط القرشيه بالنص والاختصاص وبما علق عليه سببا وبما علق عليه سببا من قوله ما لم تعص الله الدليل السابع وهو الاجماع الذي نقله نفر من اهل العلم هم الامام النووي والقاضي عياض وغيرهم وإن اعترض عليه الحافظ على شرط القرشية إذ لا يعلم مخالف إلا الخوارج إلا الخوارج والإباضية وإمام الأشاعرة وإمام الأشاعرة وهما البقلاني البقلاني الإمام أبو بكر البقلاني والجويني على أن القرشية ليست شرفا الدليل الثامن النظر الصحيح فلما خص الله تبارك وتعالى النبوه بقريش من قوله إن الله اصطفاني من بني هاشم خص فيهم الملك والخلافة والرياسة لأن الخلافة والنبوة متلازمان لأن الخلافة والنبوة متلازمان والامير ولا امير انما يستمد سلطانه من ماذا من النبوة من اطاع اميري فقد اطاعن فهذه ثمانيه ادله يا طلبه العلم على شرط القرشيه قلت وقد اعترض وقد اعترض نفر من أهل العلم وغيرهم على هذا الشرط باعتراضات هي الأول أن هذه الأحاديث هي أخبار لا أوامر وليس من شرط الخبر ماذا وقوعه شرعا وَإِنْ وقع قَدْرًا يعني يقول ان ده خبر والخبر يستلزم وقوعه قدراً ولا يستلزم وقوعه شرعاً كما أخبر الله تعالى عن أمور وقعت قدراً وإن كانت لا تجوزه شرعاً كأنه يقول لا يستلزم لا بس اشرب ما أريد شوف من يشرب لا بأس عليه اعط الحجة عليه كده. لا يستلزم وقوع الأمر قادرا أن يقع إيه؟ أن يكون جائزا إيه؟ شرعا نحن نؤمن أن أمر الشرع والقدر يفترقان وماذا ويتفقان نجاوب على هذا والجواب عليه وقد جاءت أحاديث بصيغة الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا قدموا قريشا ولا تقدموها قدموا قريشا ولا تقدموها فهذا ها؟ هذا أمر واضح ثانيا أنه قد جاء في هذه الأوامر ما يدل على طلبه شرعا كمثل ماذا يا نصر كمثل ماذا وماذا ايضا أنه توعد من عاداه قال من يعاديهم كبه الله فين يبا ما أصبح خبرا فأصبح ماذا امرا بدليل انه أخبر عن عقوبة من المخالف قلت بما أخبر عن عقوبة المعادي والمخالف لهم في هذا فقال لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار قلت سالسا ولا يمتنع أن يتفق الأمر القدر والشرع معا. والأخبار تأتي في لغة الكتاب والسنة بمعنى الأمر ومما يدل ومن يدل على القرينة ها هنا قرينة الأمر فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك ما أقام الدين وما علق وما علق على ذلك من عزة الإسلام ونثرته رابعا وفهم السلف له يدل على أنها أوامر لا أخبار كما حج سعد كما حج أبو بكر بها سعدا يبقى اجبنا على الإشكال الأول منها أخبار لا أوامل. الإشكال الثاني أنهم حملوا هذه الأحاديث على زمان دون زمان، وأن الأحاديث مؤقتة، موقتة بوقت وزمان ومكان. ما نجيب على هذا من ثلاثه وجوه ثلاثه يا نصر طب يلا نعم هذا خلاف الأصل الشرعي إن بقاء الدليل على ماذا على عمومي ولا يخص ماذا الدليل الشرعي إلا بدليل نين طب ما هو بيقول خلاص انتهى الموضوع ما هو خلاص انتهى جلو انتهى الآن هذا الزمان انقطع ما احنا قلنا هذا يالله يلا ما ماشي دي تقويه العموم ما بقي فيه مسنان وفي بعض روايات إلى يوم القيامة بما يشهد للعموم غيره ما اقاموا الدين ان علقوا باقامه الدين طيب نقول جوابا الاول وهذا خلاف الاصل الشرعي وهذا خلاف الاصل الشرعي من بقاء الدليل على عمومه وان لا يخص وان لا يخص الا بدليل ثانيا وقد جاء في أدلة ما يدفع التخصيص كما صح عن عبد الله بن عمر ابن عمر أو بن عمر شك مني قال قريش لا ت هذا الأمر إلى يوم القيامة سالسلا وأن التخصيص يفتقر إلى دليل ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على أمره وهو ماذا؟ ما أقام الدين يبقى جبنا على الإشكال الثانية طلبة العلم الإشكال الثالث قولهم وهذا يخل بمبدأ المساواة القرشيه تخل بمبدا ماذا المساواه قلنا وهذا التفضيل بموقف شرعي لا يخل بمبدا المساواه كما فضل الله تعالى الرجال على النساء وقال وللرجال عليهن درجه ثانيا ان مطلق المساواه إن مطلق المساواه ليس مطلبا شرعيا بل هذا يخل بمبدا العد يعني انت لو عملت مساواه بين اولادك واعطيت الكبير في الجمع مصروفا كما تعطي الصغير باسم المساواة أنت هنا ماذا؟ ظلم لأن الكبير يحتاج إلى ماذا؟ نفق أعلى ما يجي يعترض معترض لا مساواة هنا المساواة ليست عدلا المساواة هنا ظل ولو أعطيت الولدين مصروفا على وفق الكبير إذا انت ظلمت نفسك صحيح؟ لأن الشرع أوجب عليك أن تعطي كل ولد ماذا ما يصلحه وماذا وما يناسبه من المكافأ اذا هذا يخل بمبدا له العدل من جهة ثالثا ولا يعترض على الأدلة الشرعية بمثل هذا النظر لأنه إذا حضر الأثر بطل ماذا بطل النظر نعم نعم نعم رابعا أن هذا من الاستفاء والاستفاء لا ينافي المساواة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنته سيدة نساء العالمين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ماذا؟ يدها الإشكال الثالث قولهم بالدليل المعارض دليل المعارض ما هو الدليل المعارض؟ قالوا من أن عمر رضي الله عنه قال إن أدركني أجلي وأنا حي إن أدركني أجلي وأنا حي استخلفت أبا عبيدة وقد مات فإن استخلفت استخلفت معازا قلت ومعاز ليس فرشياً بل انصاري فمعاذ ليس قريشيا بل انصاري رضي الله عنه قلت اولا وهذا موقوف على عمر ولا حجه بموقوف بمعارضته مرفوعه لان عمر هنا خالف الادله الايه الصريحه ثانيا ان عمر يذكر هذا على وجه المثال من استخلاف الدين العالم الصقي وليس هو على ظاهره كأن عمر بيضرب المثال بمن بمعاذ ولا يقصد عين معاذ وهذا بعيد قلت سالسا وقد خالف عمر في ذلك من هم أعلم منه من الصحابة كمن كابي بكر لما قال لسعد ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ولاة هذا الأمر من قريش رابعا أن عمر قد رجع عن ذلك فعلا طب ما أنه استخلف ستة أو جعل الشورى في ستة كانوا جميعا قرشيين، وهم عثمان علي وعبد الرحمن بن عوف طلحة الزبير سعد بن أبي وقاص والستة جميعا كانوا إيه كانوا ماذا قرشيين؟ ان عمر قد رجع عن ذلك بما جعل الشورى في سته وهم جميعا قرشيون خامسا الدليل المعارض مفهوم الى الان ولا في إشكال يا عمر في مشكله ما عندك مشاكل ان شاء الله غيره حد عنده مشكله هنا لا خليك انت خليك أه. أنت تسترع ما عندنا وقت ما. لك وقتك أنت للنقاش وللتوار وصدري يتسع هكذا هكذا هكذا غير طيب نقول الدليل معارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد أبا شيء قلت يعني ليس قرشيا بما يدل على عدم وجوب شرط القرشيه وإن استعمل عليكم عبد قرشي طبعا احنا اجبنا عليه بالامس هذا في أر... نعم عبد حبشي فلما قال حبشي اذا افتقد شرط ماذا قرشيه ذكرت انا اربعه وجوه بالأمس جوابا عن هذا أربعة وجوه أه؟ غيره أريد وجها جديدا أربعة وجوه قل يا معك وجان أبا عبد السلام معك كم يا حسام واحد فقط نصر معك كم يا محمود ثلاثة طاها معك اثنان عمى الاربعه معك طيب ومحمود محمود يا محمود قول يا محمود هذا متغلب انما احكامنا في البيعه والاختيار لما نيجي نختار ونبايع نفاضل نقدم القرشي على غيره لكن حديثنا في المتغلب اثنين <تصفيق> أن هذا من باب درب المثال يعني اسمع واطيع لو استعمل عليكم عبد كما أقول لك إيه؟ يا أخي أعطيني شيئا ولو خردله هل في شيء اسمه خردله الآن؟ إنما هذا من باب درب المثال ثلاث معارضه أقوى ماشي. غيره ان عدنا فانه ظالم ان عدنا فانه ظالم لا او استعمل يعني ليس في الولايه العظمى انما في الولايه الدنيا احنا الان بنتكلم في الولايه العظمى فلا باس ان يكون الامير ليس قريشيا كامير الجيش ممكن يكون ايه حبشيا ممكن يكون مصريا كامير المدينه لكن الخلافه العظمى لا يكون الى قرشيه ها باعتبار ما قد كان هذه الجنسيه القرشيه يعني ها نعم صحيح طيب نقول اولا والجواب عنه إنما هذا في المتغلب الذي لم يجمع شروط الإمارة في الأصل ثانياً وإنما مورد الحديث في السمع والطاعة لا في الإمارة والبيع والخلافة ثالثاً إن هذا من باب ضرب المثال وليس هو على ظاهره يعني التأكيد على السمع والطاعة بضرب المثال رابعا إن هذا في الولايات الصغرى بدلالة قوله استعملا أمرا أم استعملا يعني استعملوا الخليفة عليكم أمرا يعني امره الخليفه ايه عليكم طيب هذا الدليل رقم كم عندهم السادس وقد احتجوا على عدم وجوب شرط القرشيه في الخليفه وذلك بالحديث منا امير ومنكم امير بالاثر ولا ايه من قول سعد لعمر منا أمير ومنكم أمير فقالوا ولو كانت القراشية شرطا لما احتج بذلك سعد على أبي بكر فنقول الجواب ورجع سعد عن هذا ورجع سعد عن هذا إذ قال لأبي بكر صدق منا الوزراء ومنكم الأمراء ثانيا أن سعدا قد خالفه في ذلك الأعلم وهو من أبو بكر واحتج عليه بما سمع هو أي تعد رضي الله عنه سالسا أنه لا عبره به موقوفا لمعارضته المرفوع رابعا لم ينفي القرشية لقوله منا أمير ومنكم أمير طيب نأتي إلى السابع أقال إن هذه الأحاديث هي أخبار أحد بل زعم بعضهم انها موضوعه لعصبيه قبليه قبليه جاهليه والجواب ولا تضعف الاحاديث بمثل هذا الراي والنظر ثانياً وهي في الصحيحين منها أحاديث وفي أحد الصحيحين أخرى ثالثاً وفيها معنى المتواتر أو هي فيها من التواتر المعنوي بما وقع الإجماع على العمل بها رابعاً ولا عبرت بأحاد ومتواتر في مشروعية العمل. طيب هنا أجبنا عن الشبه السبع للفريق المخالف لشرط القرشية واضح. ويبقى هنا تبقى هنا فائدة أخيرة في حكمة القرشية في الإمام وحكمة القرشية في الإمام. راجع الى اولا ما اصطفى الله تعالى به بعض العباد على بعض كما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثانيا ان موجب التفضيل موجود من أن قريشهم أحساب الناس وخيارهم وأفضلهم بما ورث الشرف والأمر ثالثا لأن هذا أبعد عن النزاع في الخلافة لأن لو جعلها في العموم حيث في نزاع لكن لما يحصرها في القرشيه النزاع هيكون ايه اقل وهذه حكمه واضح رابعا ويظهر من الاحاديث ان الله تعالى قد اصلحهم لهذا الامر وهيأهم له كما في احاديث المهدي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي فيصلحه الله تعالى ما بين يومين ما بين يوم وليلة والله المستعان